أقيساني دم في ججة. رسول ربي صلى الله عليه وسلم دم سيساني كخرات بوك إتفوفا. من كان صلاة ولتقبني جمعي قرنى صلاة. جهري في أسرى ولتقبن. مغربا في عشاءي ولتقبن. يروي خندي رسول ربي صلى الله عليه وسلم صلاة لما بكثكوت صلاة نجتوب. نمني اك كان جرا بيشانيف باي هجمني جرني قاني تقاني رسول ربي تي همتان اي بونني اكمالي بيشانت يا رسول الله جلني رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي اساني قدتان يا ربي بيشان نورو بيجدني دو مسي ولت قبمتي اساني رتي بيشان غدي تنجلافت نمني دوجو بربا دوجي كقدا كبقدا وفيه كجاته إثيوارا بته تنين جري قدوما خراغنا ديماج رانو وران رسول ربي صلى الله عليه وسلم حلقن قبة سلعة فجري دوره رسول ربي هاجبه واق بن شعبة يعمني ولمبين رسول ربي صلى الله عليه وسلم تدفنين دي بني صحابهي ثاني صلاة ترن فجرتي صحابان صلاة فجري اكملي بالحاته جنان عبد الرحمن بن عوفي صلاة جلني صلاة صلاه فجري امامو قد ثاني دبر فتن عبد الرحمن بن عوفي صلاة من صلاه يرو ركعه درا في ركعه رسول ربي صلى الله عليه وسلم دفني ركعاتك ركبتا ركعاتك إسادوبا ربتني تقيفتا عبد الرحمن بن عوفي سلامة بافتيجنن هنا دوددوب إساء نبي ربي طوي جيرا ركعاتك ألقاني تنين قطة الرسول ربي صلى الله عليه وسلم دبينقن صحابة رسول ربي قلب قلبي قلب إساني قلب أغهمه كما رسول ربي ندوب الابت صلاة عبد الرحمن ، إمام نوته خجر رسول ربي سلام الله عليه وسلم أقنى صحاباً أحسنتم يا صحابة تلتتاً حقاً تمتاً ربي في وفقه لنجتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرسولاني قال أقنى من أين صحابات تيمنجتو سلاان ني جنانين ابلو توجتني دا باتان بوليناتي صلاتكيس تلات دكنه كان تسرتكن كون وجلني اتيمنجتو حديث ني رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول نبيين تقيو ان اجي فمني حق نما صالح دو بان دابته صلاتوتي قال رسول ربي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن دوبان عبتني صلاةني كني إمام ملينا ندره لنمدر العبتي صلاة أكته الرهبا رسول ربي ديمس إسانيك كراتبوك اتماففا فهاباء سانيتين أقم جرن إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين موت فمن جاءها قلا يمس من مائها حتى آتي أقنجرن Esim. voi jäävoro laga tavo uffuuf demtani. Nämme nädura laga san, että keinäm to kulle višanak kantuin hakan uffuuf ti jran de chrosil rabbi sallallah sallam. Omanne muslim toh laga tavo gahijinnanin. Ija yokani laga tavo san ka višanti koin si keissijru argan. Namni lama mona piktohtarra višansan hammaratan. Akcudura karu rasul rabbiakantuin jrani organi رسول ربي صلى الله عليه وسلم لما من كان كبشان همارة لغت ابو فرا ارغني جنان بشان ايسين ارافني جرسن ابار ايغا كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم هر كيساني دي في فول ايساني بشان تبوكسن ذا ديكتنجي تود ير كان معاذ بن جبل ان كان يدر يا معاد يو كدنياره ترتوتاتي بكيه نتى وان باي كا بوتوته ارجتها أجر رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي في كتين تجارنت يو كاني دكاني دابمي وياق قدامك ترى رسول ربي صلى الله عليه وسلم رقص لقفاري اللو لا إسان الرنقه همايون أقرره عدوين اللي ولنقن منه دياد قدام أكتر الرسول أكتراني تنين ورانا صحابة إساني غما جمع غمنا نانو شامي ورقبتت إرقل رسول ربي ورق إيلالا أهدي يوقاني بيلم وليقلن أرارا يهودي بجربة جرتلة بأدرح جرتلة أرار ولي قال أنه خالد ابن الوليد رسول ربي صلى الله عليه وسلم عندما أفري في الدكتما كنني في قرأ أكيدر دومة الجندة للتأرقل أكيدر دومة الجندة لك رسول ربي أرارك إيه؟ كيف رئيسني كفلا جدين رسول ربي صلى الله عليه وسلم بيلم أكثت إراثوراً جدتو وكيف يقولون رسول ربي صلى الله عليه وسلم قانج إرغيف كمبرتا سندسا توامل أكثمكا ورقين كيسجر إرغيف جدتو صحابان دبيكنا نتاجباً ندين كيثي فتان كومبرتا ات امالي باريدي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وام باريدو صحابان جدان مال جدانين يا صحابا كومبرتا تان دين كيثي فتاني ماربي سعيد بن معاذ يو كان ماربي سعد بن معاذ دو يو تجانته كيسيرتون قناجالا باريده قناجالا لا فجدانين جيتو سندوسه تمدالا حديث البخاري مسلم يو اديس إذا كان رسول ربي <تصفيق> ده يتلكلبي نماجدمه، تلايا إت إرغني كإسرت إرغن، ما تي بيرومي كتاي، غروا سد هي تخط يوكا إسلام مماسين، يوكا قبرك فليبلي، يوكا غرالولاق خط تجرني، كإسر وران أوفي يوكا إت أنت تو في أبي، تلايا رسول ربي رت كراي، إثارة جيس. إسحاق نسألكن أجل أنين والله <تكلمة> أمنتي إسحاق خناهين سين قبر اللّه إسحاق كفرلو فلّون لون اللّه جراني حاتور إيجا خنا كإسحاق تلا يا رسول ربي إتيرج دبي خنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبي إني إتيرج خنا فدثاني أرابة النبي دبي كاناني لقيته واري رومي رسول ربي صدعت كجرو برة أرابة مرايو سيل رسول ربي غرم المدينة ديبي أني إر كتابو كيم بليد قدمة ثانية عدووي في ركوس لا للاله هن كنمنه ويتأ وادي قراغير رسول ربي صلى الله عليه وسلم في أن غير المدينة ده أريف ده قال أي نمني نر أريف شوبر بعد ه ده من وجبين جرانين جي شو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أقسمت ده ماني بكة ذي أوان جاء مكنا قبة الكتات وحي إثنتي بوه وحي كمال مسجد ماسجدساً ديغي قبك جئو رسول ربي الرد وحيين بوئه وان اكتبودته اقدر سيكه نخلوه الرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته